انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا والكر في الكتاب ادريس هُوَ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ إِكَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَدْتَ بَيْنَهُمْ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 وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَنْ उَمَّا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا